الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة وهو الحكيم الخبير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 لفي خلق جديد افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالاخرة في العذاب والضلال البعيد فَلَمْ يَرَوْا إِلَّا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَأْنَا قَصَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ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 اكلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور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 وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأياما آمين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 وَرَبُكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ قُلِ دُعُ الَّذِينَ ذَعَمْتُم مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِ مَا مِنْ شِرْكٍ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 اَكْثَرُ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لاَ تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَقْدِمُونَ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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نزول فائلا من آمن وعمل صالحا إلا من آمن وعمل صالحا فأولائك لهم جزاء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 من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء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 يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إذ كم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحرم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 وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ فَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويكذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريض.